بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه جاء في الحديث عن سيدنا عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقه الدرقه يعني انهم انواع الترس التي كانوا يستخدمونها في الحروب لكن ليس فيها شيء مقصه اغلبها من جلد اما هناك بعض التروس تكون من نحاس تكون من حديد تكون من شيء مقسم اما هذه الدرقه هي من جلد يعني ما فيها شيء قاسي ابدا كلها مصنوعه من جلد حتى مسكتها خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقه فوضعها ابتعد عن الصحابه مكان بعيد يقضي حاجته النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها حاجزا يعني حتى ما يشوفوا الصحابة حتى يستتر بها فحجمها كبير فوضعها ثم جلس فبال إليها يعني متوجها نحوها لأن هي عازل بينه وبين الناس إذا ابتعد عن الناس أخذ مسافة كبيرة بحيث يعني يرونه عن بعد ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة يعني عم يقصدوا أنه كل هذا التسطر ليه؟ إيش ليش النبي عم تسطر شوه الرأى يعني حتى يتسطر التسطر يا أخي وقف من ما الناس يوم توقف الشوارع يعني الأمر عادي ليش يكي النبي يساوي انظروا هذا؟ وانظروا إليه يقول كما تقول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم معت المسافة كانت على أن تسمع أو لا تسمع فسمع فكانت مسافة معتا بعيدة ابتعد عن الناس وهذا من الأدب الذي جاء في أحاديث أخرى كيف كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان بعيد فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك هي كلمة تقال لزجر وتقال للترحم يعني بتوحيك يعني أحيب عليك أن تفكر تفكير يعني الله يرحمك الله يجعل لك الرحمة الله يتوب عليك هذا هذه الكلمة فقال ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل يعني أحكي لكم عن بني إسرائيل لما أتاهم شرع الله فلم يطبقوا ما فيه أحكي لكم عنه أما علمت ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قربوه بالمقاريض. يعني هذا تشريعه الذي جاء إليهم أنه إذا أصيب أصيب الثوب بنجاسة فلا يطهر إلا أن يقص المقارين القص يعني فما في اسمه شيء غسل نحن اليوم هو وسط إذا أصابوا النجاسة تغسلوا خلاص طاهر يا أخي أما بالنسبة اذا أصابوا النجاسة لا يطهر إلا بقصه مثل ما قلنا إذا يعني نظر إلى الحرام بعينه لا يتوب الله عليه إلا أن يقلع عينه إذا أذنب ذنبا لا يتوب الله إلا أن يقتل نفسه فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ما صحته التوبه إلا يقتل نفسه هذا بني اسرائيل فقال أصاب ما أعلمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابه والبون قرأوه بالمقارير فنهاهم فعذب في قبره جاء رجلنا يا شم التشريع هذا لا تردوا على التشريع لا تقصوا لا تطهروا لا تفعلوا فعذب في قبره والحديث نحن نتحدث نحن عن الطهارة معناته ما هو التشريع على كيفنا ناه وله التشريع كيفي ولو التشريع شهواني أعجبني أو لم يعجبني إنما كل ما جاء به الشاعر الحكيم يجب أن ينفذ ويجب أن يطبق وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا البول فانه أول ما يحاسب به العبد في قبره وهذا حكينا في دروس ماضي أن العبادات كلها مبنية على الطهارة فإذا ما صحت الطهارة ما صحت من وراء العبادة ما صحت الوضوء ما صحت الصلاة ما صحت الوصل ما صح كل ما بعده من صلاة من دخول المسجد من قراءة للقرآن الكريم يكون فيها الإنسان اثما وهو يحسب نفسه أنه يحسن صنعه وهذا كان تحذير من رب العالمين في القرآن الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله؟ شوف <تصفيق> يعني ضل سعيهم هبك عم بيقول لك اشتغلوا لك تعبوا وتعذبوا وصلوا وقاموا الليل بقى الطهر ومظبوط صلاه على الفاضي كان اغلب وغان الكريم ما كان على طهاره ما كان على استحضار ما كان على فهم لايات القران الكريم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعها هؤلاء ضل سعيهم ضاع تعبوا على الفاضي ما في لهم جزاء ابدا طيب وابن قال بالاخسرين مو بالخاسرين يعني خسران ما بعد خسران ابدا مبالغه في ذلك الخسران نسال الله عز وجل ان يجعلنا من غابحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه